بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعظم بالتوحيد وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد أما بعد فهذه من كتاب تعظيم العلم خلاصة اللفظ وعدت بالتقاطها لمقصد الحر فاستخرج منه للمنفعه المذكورة اللباب وجعل فيه الأنموذج من كل باب ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار ويترشح بعده إلى العمل وللدكار فأسأل الله لي ولهم لزوم معاقل التعظيم والفوز بجوامع فضله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم أما بعد فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله فمن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح أن يكون محلا له وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه ووفدت رسل فنونه إليه ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه وكأن ابا محمد الدارمي الحافظ لمح هذا المعنى فختم كتاب العلم من سننه المسمى بالمسند الجامع بباب في اعظام العلم وأعون شيء على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله معرفة معاقد تعظيمه وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه طاع فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه يداك كتا وفوك نفخ ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم المعقد الأول تطهير عائل العلم وهو القلب وبحسب طهارة القلب يدخله العلم وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم فمن أراد حيازة العلم فيزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات والآخر طهارته من نجاسة الشهوات وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك فاستحي من نظر الله إلى قلبك وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم من طهر قلبه فيه العلم حل ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم وارتحل قال سهل بن عبد الله حرام على قلب ان يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل المعقد الثاني إخلاص النية فيه إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين قال أبو بكر المرذي رحمه الله سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله وذكر له الصدق والإخلاص فقال أبو عبد الله بهذا ارتفع القوم وإنما ينال المرء العيم على قدر إخلاصه والإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول بها تتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها الأول رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي الثاني رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم الثالث إحياء العلم وحفظه من الضياع الرابع العمل بالعلم ولقد كان السلف رحمهم الله يخافون فوات الاخلاص في طلبهم العلم فيتورعون عن ادعائه لا أنهم لم يحققوه في قلوبهم سئل الإمام أحمد رحمه الله هل طلبت العلم لله فقال لله عزيز ولكنه شيء حبب إلي فطلبته ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها دقيقها وجليلها سرها وعلنها ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية قال سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي بل قال سليمان الهاشمي رحمه الله ربما أحدث بحديث واحد ولي فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات المعقد الثالث جمع همة النفس عليه تجمع الهمة على المقلوب بتفقد ثلاثة أمور أولها الحرص على ما ينفع فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه وثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله وثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجز قال الجنيد رحمه الله ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله فإن لم ينله كله نال بعضه وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد إذا طلع لجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العظيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها وإن مما يعلي الهمة ويسمو بالنفس اعتبار حال من سبق وتعرفهم همم القوم الماضين فأبو عبد الله أحمد بن حمد رحمه الله كان وهو في الصبا ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذل الناس أو يصبحوا وقرأ الخطيب البغدادي رحمه الله صحيح البخاري كله على اسماعيل الحيري في ثلاثة مجالس اثنان منها في ليلتين وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر واليوم الثالث من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب. ومن المغرب إلى طلوع الفجر وكان أبو محمد بن التبان رحمه الله أول ابتدائه يدرس الليل كله فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءه بالليل فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفن شيء من الآلية العظيمة ويتظاهر بالنوم فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس فكن رجلا رجله على الثرى ثابته وهامه همته فوق الثريا سابقه ولا تكن شاب البدن اشيب الهمه فان همه الصادق لا تشيب كان ابو الوفاء بن عقيل رحمه الله احد اذكياء العالم من فقهار الحنابله ينشد وهو في الثمانين ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي وانما اعتاب شعري غير صبغته والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم المعقد الرابع صرف الهمه فيه الى علم القران والسنه إن كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وباقي العلوم إما خادم لهما فيؤخذ منهما تتحقق به الخدمة أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به وما أحسن قول عياض اليحصبي رحمه الله في كتابه الإلماع العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحبه علم الكتاب وعلم الاثار التي قد اسندت عن تابع عن صاحبي وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر قال حماد بن زيد قلت لايوب استختياني العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم. فقال الكلام اليوم أكثر والعلم ما تقدم أكثر المعقد الخامس سلوك الجادة الموصلة إليه لكل مطلوب طريق يوصل إليه فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه ومن عدل عنها لم يبصر بمطلوبه وإن للعلم طريقا من أفضأها ضل ولم ينل المقصود وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير وقد ذكر هذا الطريق بنقض جامع مانع محمد مرتضى بن محمد الزبيدي رحمه الله صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السند يقول فيها فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن احسنه بحفظ متن جامع للراجع تأخذه على مفيد في فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين من أخذ بهما كان معظما للعلم لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه فاما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح فلا بد من حفظ ومن ظن أنه يناد العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح أي المعتمد عند أهل الفن وأما الأمر الثاني فأخذه على مفيد ناصح فتفزع إلى شيخ تتفهم عنه معانية يتصف بهذين الوصفين أولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أجرت فصارت له ملكة قوية فيه والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود في سننه بإسناد قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف أما الوصف الثاني فهو النصيحة وتجمع معنيين اثنين احدهما صلاحيه الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته والآخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي رحمه الله في الموافقات المعقد السالس رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره جمع العلوم ممدوح من كل فن خذ ولا تجهل به فالحر مطلع على الأسرار ويقول شيخ شيوخنا محمد بن مانع رحمه الله في ارشاد الطلاب ولا ينبغي للفاضل ان يترك علما من العلوم التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه ولا يسوغ له ان يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه فإن هذا نقص ورذيله فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم وإلا دخل تحت قول القائل أتاني أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل علوما لو قراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل انتهى كلامه وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين أحدهما تقديم الأهم فالمهم مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وآنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه سواء كان فنا واحدا أم أكثر ومن طيار شعر الشناقطه قول أحدهم وإن ترد تحصيل فن تممه وعن سواه قبل الانتهائمة وفي تراد في العلوم المنع جاء توأمان استبقا لن يخرجا ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع وكانت حاله استثناء من العموم المعقد السابع المبادرة إلى تحصيله واغتنان سن الصبا والشباب قال أحمد رحمه الله ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا قال الحسن البصري رحمه الله العلم في الصغر كالنقش في الحجر فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء النقش في الحجر فمن اغتنم شبابه نال إذبه وحمد عند مشي به سراه الاغتنم سن الشباب يا فتى عند المشيب يحمد القوم السرى ولا يتوهم مما سبق ان الكبير لا يتعلم بل هؤلاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا ذكره البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه وإنما يعسر التعلم في الكبر كما بينه الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتفاثر العلائق فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرة العلم المعقد الثامن نزوم التأني في قلبه وترك العجلة إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة اذ القلب يضعف عن ذلك وان للعلم فيه ثقلا كثقل الحجر في يد حامله قال تعالى انا سنلقي عليك قولا ثقيلا اي القران واذا كان هذا وصف القران الميسر كما قال تعالى ولقد يسرنا القران للذكر فما الظن بغيره من العلوم فقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الامر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحده كذلك لنثبت به فؤاده ورتل الله ترتيلا وهذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة كما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه والراغب الأطفهادي رحمه الله في مقدمة جامع التفسير ومن شعر بن النحاس الحلبي قوله اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط ومقتضى لزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون قصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا والميل عن مطالعه المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييع ومن بداء علف قول عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي طعام الكبار ثم الصغار المعقد التاسع الصبر في العلم تحملا وأداء إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي تصبيرها عليه ولهذا كان الصبر والمصابره مأمورا بهما لتحصيل أصل الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه قال يحيى ابن ابي كثير رحمه الله في تفسير هذه الايه هي مجالس الفقه ولن يحصل احد العلم الا بالصبر قال يحيى ابن ابي كثير رحمه الله ايضا لا يستطاع العلم براحه الجسم فبالصبر يخرج من معرة الجهل وبه تدرك لذة العلم وصبر العلم نوعان أحدهما صبر في تحمله وأخذه فالحفظ يحتاج إلى صبر والفهم يحتاج إلى صبر وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر وافهامهم يحتاج إلى صبر واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما لكل إذا شأو العلاوة ثباتوا ولكن عزيز في الرجال ثباتوا المعقد العاشر ملازمه آداب العلم قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب والمرء لا يسمو بغير الأدب وان يكن ذا حسب ونسبي وإنما يصلح للعلم من تأذب بادابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه قال يوسف بن الحسين بالأدب تفهم العلم لان المتادب يرى اهلا للعلم فيبذل له وقليل الادب يعز العلم ان يضيع عنده ومن هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعلم الادب كما يعتنون بتعلم العلم قال ابن سيرين رحمه الله كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم قال مالك انس أنثلفة من قريش يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم وكانوا يظهرون حاجتهم إليه قال مخلد بن الحسين لابن المبارك يوما نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم وكانوا يوصون به ويرشدون اليه قال مالك رحمه الله كانت امي تعممني وتقول لي اذهب الى ربيعه تعني ابن ابي عبد الرحمن فقيه اهل المدينه في زمنه فتعلم من ادبه قبل علمه وانما حرم كثير من طلبه العصر العلم بتضييع الادب أشرف الليث بن سعد على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا كأنه كره فقال ما هذا أنتم إلى يسير من الأجب أحوج منكم إلى كثير من العلم فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر المعقد الحادي عشر صيانة العلم عما يشين مما يخالف المروءة ويخرمها من لم يصن العلم لم يصنه العلم قاله الشافعي رحمه الله ومن أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظمه ووقع في البطالة فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه قال وهب بن منبه رحمه الله لا يكون البطال من الحكماء وجماع المرؤة كما قال ابن تيمية الجد في المحرض وتبعه حفيده في بعض فتاويه استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة قد استنبطت من القرآن كل شيء فأين المرؤة فيه فقال في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعطف وأعرض عن الجاهلين ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق ومن ألزم أدب النفس الطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها وتنكبه خوارمها التي تخل بها كحلق لحيته أو كثرة التفات في الطريق. أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية أو صحبة الأرازل والفساق والمجان والبطالين أو مصارعة الأحداث والصغار المعقد الثاني عشر انتخاب الصحبة الصالحة له اتخاذ الزمين ضرورة لازمة في نفوس الخلق فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود ولا يحسن بقاصد العلا إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه فإن للخليل في خليله اثرا روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل قال الراغب الأصفهاني رحمه الله ليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط بل بالنظر إليه وإنما يختار للصحبة من يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذة فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاثة الفضيلة والمنفعة والذة ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضر بن حسين في رسائل الإصلاح فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به وقال ابن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب وهو يوصي طالب العلم ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان المعقد الثالث عشر بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكره به والسؤال عنه إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به فالحفظ خلوة بالنفس والمذاكرة جلوس إلى القرين والسؤال إقبال على العالم ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به سمعت شيخن ابن عثيمين رحمه الله يقول حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو ايسر العلوم روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقله إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد عند هذا الحديث وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبي المعقولة من تعاهدها أمسكها فكيف بسائري العلوم وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه فحسن المسألة نصف العلم والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المغويت عنه مرهان جلي على عظيم منفعة السؤال وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقيه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته فالحفظ غرس العلم والمذاكرة سقيه والسؤال عنه تنميته المعقد الرابع عشر إكرام أهل العلم وتوقيرهم إن فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب جليل لأنهم آباء الروح فالشيخ أبو للروح كما أن الوالد أبو للجسد فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب قال شعبة بن الحجاج كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد واستنبط هذا المعنى من القران محمد بن علي الادفوي رحمه الله فقال اذا تعلم الانسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد قال الله تعالى واذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له وانما كان متلمذا له متبعا له فجعله الله فتاه لذلك وقد أمر الشرع برعايه حق العلماء اكراما لهم وتوقيرا واعزازا فروى احمد رحمه الله في المسند عن عباده بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من امتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه ونقل ابن حزم رحمه الله الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاه أدب الحديث معه وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو بل ينزله منزلته لئلا يشيله من حيث أراد أن يمدحه وليشكر تعليمه ويدعو له ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذه بقول او فعل وليتلطف في تنبيهه على خطئه اذا وقعت منه زله ومما تناسب الاشاره اليه هنا باختصار وجيز معرفه الواجب ازاء زله العالم وهو سته أمور الأول التثبت في صدور الزلة منه والثاني التثبت في كونها خطا وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها والثالث ترك اتباعه فيها والرابع التماس العذر له بتأويل سائر والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير والثالث حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين ومما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير كالازدحان على العالم والتضييق عليه وإذ الى إلى السبل المعقد الخامس عشر رد مشكله إلى أهله فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين فهو يخاف سخطة الرحمن قبل ان يخاف سوق السلطان فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر النافذ سكتوا فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم وإن سكتوا عنه فليسع كما وسعهم ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم فالتجربة والخبرتهم كانوا أحق بها وأهلها واذا اختلفت اقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم ايثارا للسلامه فالسلامه لا يعدلها شيء وما احسن قول ابن عاصم رحمه الله في مرتقى الوصول وواجب في مشكلات الفهم تحسيننا الظن باهل العلم ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون بينه الشاطبي رحمه الله في الموافقات وابن رجل رحمه الله في جامع العلوم والحكم فالجاده السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها المعقد السادس عشر توقير مجالس العلم وإجلال أوعيته فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء قال سهل بن عبد الله رحمه الله من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء يجيء الرجل فيقول يا فلان أي شيء تقول في رجل حلف على امراته بكذا وكذا فيقول طلقت امراته ويجيء آخر فيقول ما تقول في رجل حلف على امراته بكذا وكذا فيقول ليس يحنث بهذا القول وليس هذا إلا لنبي أو لعالم فاعرفوا لهم ذلك فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها فيجلس فيها جلسة الأدب ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه فلا يلتفت عنه من غير ضرورة ولا يطلب لضجة يسمعها ولا يعبث بيديه أو رجليه ولا يستند بحضره شيخه ولا يتكئ على يده ولا يكثر التنحنح والحركه ولا يتكلم مع جاره وإذا عطس خفض وصوته وإذا تساءب سترفمه بعد رده جهده وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه ولا يجعله بوقا وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية رمى إسحاق بن راهويه يوما بكتاب كان في يده فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله فغضب وقال أهكذا يفعل بكلام الأبرار ولا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدميه وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه المعقد السابع عشر الذب عن العلم والزود عن حياضه إن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر منها الرد على المخالف فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان حمية للدين ونصيحة للمسلمين ومنها هجر المبتدع ذكره أبو يعلى الفراء رحمه الله إجماعا فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع لكن إذا اضطر إليه فلا بأس كما في الرواية عنهم لدى المحدثين ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل كما كان يفعله شعبة ما عفان ابن مسلم في درسه وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته فالسكوت جواب قاله الأعمش رحمه الله ورأينا هذا كثير من جماعة من الشيوخ منه العلامة بن باز رحمه الله فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأما القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده المعقد الثامن عشر التحفظ في مسألة العالم فرارا من مسائل الشر وحفظا لهيبة العالم فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه كما مر معك في زجل المتعلم فلا بد من التحفظ في مسألة العالم ولا يفلح في تحفظه فيها إلا من أعمل أربعة أصول أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم للتعنت والتهكم فإن من ساء قصده في سؤاله يحرب بركة العلم ويمنع منفعته الأصل الثاني التفطن إلى ما يسأل عنه فلا تسأل عما لا نفع فيه إما بالنظر إلى حالك أو بالنظر إلى المسألة نفسها ومثله السؤال عما لم يقع أو ما لا يحدث به كل أحد وإنما يخص به قوم دون قوم الأصل الثالث الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله فلا يسأله في حال تمنعه ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا سيارة بل يتحين طيب نفسه الأصل الرابع تيقض السائل إلى كيفية سؤاله في في صورة حسنة متأدبة فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأخلاق العوام المعقد التاسع عشر شرف القلب بالعلم وغلبته عليه فصدق الطلب له يوجب محبته وتعلق القلب به ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه وانما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكرها ابو عبد الله ابن القيم رحمه الله أحدها بذل الوسع والجهد وثانيها صدق الطلب وثالثها صحة النية والاخلاص ولا تتم هذه الامور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تتطلع إليها نفوس كثيرة وتبذل لأجلها أموال وفيرة وتسفك دماء غزيرة ولهذا كانت الملوك تتوق إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها قيل لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور الذي كانت ممالكه تملأ الشرق والغرب هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله فقال وهو مستو على كرسيه وشرير ملكه بقيت خصلة أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث أي طلاب العلم فيقول المستملي من ذكرت رحمك الله يعني فيقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان ويسوق الأحاديث المسندة ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات وذهلت النفس عنها بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة المعقد العشرون حفظ الوقت في العلم قال ابن الجوزي رحمه الله في صير خاطره ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته فلا يضيع منه لحظة في غير قربه ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز رحمه الله ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب وقال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله الذي صنف كتاب الفنون في ثمانمائة مجلد إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء فاحفظ أيها الطالب وقتك، فلقد أبلغ الوزير الصالح ابن هبيره رحمه الله في نصفك بقوله والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع تمت الخلاصه